والعليا والرتب دعى من سالف الاجداد والحسب والله صبغ دادا عمره وعته ومد و فعل سيد سادات من النجوم والعلياء والرتب داعيه من سال في الأجداد والحسبي الله صبى اغداد أمعا روعة ومدى وفعل سيد سادات من النوجبي كان إن شأن المنايا طوع ربما على الأعادي يقسمها بلا ريب سيها موت يفجلها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصبي كأن شأن المنايا طوع راحتي على الأعادي يقسمها بلا ريب سيها موت يفجلها مَوْتُ نِير فَجْرُهَا فَإِن سَمِعَتْ ضَجَّ الْعُلُوجُ وَإِن تَرِ مِنْ الْحَشَا تَصْبِي لِعَامِ لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاءِ وَالرُّتْبِ دَعِي مِنْ سَالِفِ الْأَجْدَادِ وَالْحَسَبِ نَاصِبٌ بَغْدَادَ سَأَبْنِي مَوْعِدًا مَوْعِدًا وَفِعْلُ سَيِّج سَادَاتٍ مِنَ النُّجُبِ والعلياء والرتب داعي من سال في العجاد والحسب والمصدى اغداد امع روعة وامد وفعل سيش سادات من النوج بايد إلى العزن والسماء ترى أمجادنا فقمجد الشمس والشوب همة في العلا والعلم اصغر لا تعلم بنا سادتنا ان ابن فابي إلى العزل المي والسماء ترى أمجادنا فوق مجد الشمس والشهبي رهمة في العلاوة العلم وصغرنا تعلوبنا سادتنا عن أب فابي وضحى كأن منارا من مناقبي على العراق منار المجد للعربي هذا صنيع كريم من صنائعنا أمة صنعت من نثل منتخبين دعام للمهد والعلياء والرتب داعي من سال في الأداد والحسبي والنصف اغداد أمع روعة وصدا سيد سادات من النوجبين أستهل تران عيون الجيش حين ترى فيرجع الجيش بالخسران والنصبين بالحق والسيف والإسلام ملتنا نبني المعالي ما ننفاك من داعين دعاه للبجد والعلياء والرتب داعين سادي في الافتادي والحسابي منصوبا فدا شجر نوعا مردا وفعل سيس سادات بين النورين